درش این nân tân long phóng đạo sanh من mo وند از أقل الصلاة لذنوك الشمس إلى غزق الليل وقوان الفرق إنه وَمِنَ کم کم وَقُلْ لَئِنْ أُخْذَ لِي مِنَ الظُّلْمِ لَيَأْتِيَنَّهُ رَبِّي 我家 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ All right. ويس قُلْ إِنْ شِئْنَا لَنُمِ الْفَنَّ نَبِيَّ لَكِ أَوْقَيْنَا and some more.